فَلَمَّا رَآهُ مُشْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ صَبْرِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوهَا عَرْشَهَا لَئِنْ بُرِئَتْ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو الْعِلْمَ العلم من قبلها وكنا مسلمين وقد دعا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل له دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن تعطيها قال إنه طرح ممرد من طواريد قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا تقاسموا بالله لا له واهله ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك اهلي ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك اهلي واننا لطالبون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تنصرون أئنكم لتأتون الرجال شهرة من دون المسائبا أنتم قوم تجهلون فما كان جوان قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريةكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الوابرين وامطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَا أَنْفَتَنَّ بِهِ حَذَائِقَ لَتَبْكِجَ فَأَنْفَتَنَّ لَكُم بِهِ أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَا فَأَمِنْ به بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ ما كان لكم بِهِ حَدَائِقَ شجرها بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْمِنُوا شَجَوًا أمن جعل الأرض وَجَعَلَ وجعل خلالها أنهارا وَجَعَلَ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع بَلْ بل لَا لا يعلمون أمن يُجِيبُ يجيب المطر إذا دعاه ويكشف الزوء ويجعلكم اله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل إدارة علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا تعطير الأولين إن بيهم في الأرض فوضو كيف كان عاصبة المدرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيط مما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم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 وما من رائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم التعاء إذا ولوا مدبرين ومنك بهذه العمي عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دار من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوطنون ويوم لحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بِمَا ظلموا فهم لا ينفقون ألم يروا ألا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مرصرا فِي في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففجع من في ويوم ينصف بالصور ففزع من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إلا من شاء الله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 وتوجوههم في النار هل إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حومها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومنه ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون طازين. نَتْلُو عَلَيْكَ نَبَأَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ ثُمَّ عَلَى في الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسدين ونريد أنهن على الذين استقعتوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موتاء أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن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 وأصبح فعاد من موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 ولما بل وعشده والسواتينه حكمه ونمه وكذلك نجزي محسن ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعه وهذا من عدوه فالسواته الذي من شيعه على الذي من عدوه فو جَذَمَ مُذَا فَقضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مبيل مبيل قال رب إني ظلمت نفسي فوفرني فغفر لي له إنه هو الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجربين في المدينة خائفا يتغفق فإذا الذي استغفره بالأمس قال له موسى إنك له مبين فلم هو عدو لهما قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ وَعَدُونَ يَا مُوسَى تُرِيدُ أَن تَقْتُلَنَا كَمَا قَتَلْتَ نَبِيًّا بِالْأَمِّ تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا في الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ من المصلحين وجاء رجل من أقفى المدينة يتعى قال يا موتى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاقوج إني لك من الناصحين فخرج منها طائفا يترقب قال رب نجيه من القوم الظالمين ولما توجهت القائمة قال عتا ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذوذان قال ما خطفكما قال لا نسي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فتقع لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب ربني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على الزحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصف قال لا تخف نجوت من القوي الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين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 قال ذلك بيني وبينك أيما الأجليل قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى روسى الأجل وتار بأهله آنت من جال الطور نارا قال لأهلهم كتوء لي آنت نارا لعني آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطنون فلما أتاها نودي من شاطئ وادي الأيمن في المطعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني ألا الله رب العالمين وأن فلما رآها تحت الزك أنها جاني ولا مجبرا ولم يعطب يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانا لمنفق واضمم يدك إلى جناحك أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانا لمنربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأقاب أن يقتلون وأخي هارون هو أصح مني لسانا فأرسل معي رجع أن يصدقني إني أقاب أن يكذبون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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا بآبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء به هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدان إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها المله ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان عن الطين فاجعل, فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى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 عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجارب الطور إذ ناتينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيمهم مصيمة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون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 ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اللَّهَ الله لا يهزي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين الْكِتَابَ الكتاب من قبلهم به يؤمنون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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين صبوا ويجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له وأعرموا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيم كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحطرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 ويوم يناديهم فَيَقُولُ ماذا أَجَبْتُ الْمُرْسَلِينَ فعميت عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يومئذ وَهُمْ لا يتساءلون لَا يَتَسَاءَلُونَ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 الحمد في الأولى والآخرة وهو الله لا إله إنا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم, قل أرأيتم إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عليكم الليل أَظْلَمَ مِنْكُمْ يوم قُلْ من إِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ بضياء ثُمَّ تسمعون يَوْمِ مَنْ غَيْرُ اللَّهِ يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ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 ويوم يناديهم فيقول أَيْنَ شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أُمَّةٍ شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْمِ مُوسَى فَبَرَزَ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الكوة إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تفرح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 وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المستدين قال إنما أوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه وأكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قاؤون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلطاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض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 ومن جاهد فَإِنَّمَا يجاهد لنفسه إِنَّ الله لولي عن العالمين والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أَحْسَنَ الذي كانوا يعملون ووصينا الْإِنسَانَ بوالديه حسنا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 في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا، ولا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أسطالهم وأسطالا مع أسطالهم ولا وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 فابتغوا عند الله الرزق وعبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيدوا إن ذلك على الله يتير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة إِنَّ إن الله على كل شيء قدير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 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقضعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قوم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني, قال رب انصرني على القوم المسجدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالكشرى قالوا إنا مغلكوا أهل هذه القرية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 وإلى مدين آقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مستدين فكذبوا فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فطدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 وَأَطِلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفحشاء والمنكر ولذكر الله أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالذين احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا اماننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ان الله هو ان الله هو ان الله هو ان الله هو ان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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل متم لجاءهم العذاب ولا وليأسينهم بغفة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تدري من تحتها الأنهار طالدين فيها نعماجه العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون من لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم